والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون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 والذ نَزَّل منِنَ السمائمَا أَنْ بِقَدرِم فَأَن شَرْناابِ فَأَن شَرنا بِه ببلْدةََّ تَ كَذَانِكَ تُخَْجون والَّذِي خَلَقَ الْ الأزْواجَكُهَا وَجَلَلَكمُمْ منِ الْفُنْكِ وَأَنعامِماَا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 تخََ مِما يَخْلُقُ بناتِ وَصففكُم بالبَنين وَإذا بُشرر أحدَدهُم بماَا ضَرَبَ لل الرَّحْمنَانِ مَثَلَ ظَل وَجههُ مسود ضَلَّ وَجههُ مسوَدد وَهُو كَظيمأَمّونَ الشَّعُ في الحلة وَوهو فِي الخِصَامِ غَيْر مبين.